موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت لَئِنْ أَشْرَكْتَ لا عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْلُد وَكُمْ مِنَ الْشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرٍ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعقنا في السماوات ومن في الأرض إلا إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هُمْ قيام ياضرون و الْأَرْضُ بِنُورِ الأرض بنور ربها ووضع الكتاب, ووضع الكتاب وجه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 وسيق الذين كَفَرُوا إِلَى جهنم زُمَرَ حَتَّى إِذَا جاءوها حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال الم ياتكم رسل منكم الم ياتكم رسل منكم يسلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لق لكن حقت كلمه العذاب ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين يلدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين و الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا الحمد لله الذي صدقنا وعده